من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلنا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّناتٍ وَمَا يَكفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلّما عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 ولو أنهم آمنوا واتقوا لمسوّبَتُم من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ور لا تقولوا راعنا وقولوا ظرنا واسمعوا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 سَخْمٍ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسْهَانَا نَأْتِي بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون